قَالَ هَل عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُف وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي هَدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ مََاتَّقِ وَيَصْبِ الْ فَإِن اللهَّه لا يُضيعع أَجرَْ الْمُحسِنين قل تَ اللَّهِ لَ قدَ آثَرَكَ اللهَّهُ عَلَنَا وَإِن كَُّ لَ قطين قلَ لا تَسْربَ عَلَكُمُ اليَوْمَ يَعْفرِرُ اللهَّ لَكُم وَهُوأَرحَمُ الراحِمِين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم وإني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إن نك في ضلك القديم.